ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل ى فكان قاب قو سين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى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 ما ز ا غ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات و ا ل ع ز ى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة إ ันที่จะอันที่จะ م ันที่จะอั ا ที่จ م อันที ما أنزل الله بها من سلطان، يتبعون إلا ا ل ّ ن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهداة. أمل الإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، وكم مملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أي يأذن الله. إلا من ب ع د أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما له به من علم إ ي يتبعون إلا ا ل ظ ن وإن ا ل ظ ن لا يغني من الحق شيئا فأعرض ع م من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك م بلغهم العلم إن ربك هو أعلم ب م ن ضل ع ن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى و ل ل ه ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا ب ا ل ح س ن ى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 في بطون أ م ه ا ت ك م فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن ا ت ق ا أفرأيت الذي تولى وإعطى قليلا وأكدا أعده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزِر وزرة وزر أخرى وأليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم ي ج ز ا ه الجزاء الأوفاء وأن إلى ربك المتها وأنه هو أضحك وأبك وأنه هو أمات وأحيا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 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ا ل َ أ ُ و ل َ ى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أ َ ظ ْ ل َ م َ وَأَطْغَىٰ و َ ا ل ْ م ُ ؤ َ ت َ ف ِ ك َ ت َ أ َ ه ْ و َ ء ٰ فغشى ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارا؟ هذا نذير من ا ل نذر الأولاء. أ ز ف ت الأزفة ليس لها من دون الله كشفه. ا أف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فسجدوا ا لله واعبدو ا تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www. i s l a m c a l l c o m